العينا تجيب ذاك النداء ثبث يا الله على طريق الهدا ثبث يا الله على طريق الهدا فكل ما أخشى سوء الختام منزل القرآن نورا على أحمده أحسست بضمنان بالنور لما ابتدى يا منزل القرآن نورا على أحمده أحسست بضمنان بالنور لما ابتدى ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا Ben kılıma xhasu el var, hatta kesa henna. Ve var. Ya ruphina neda, ya ruphina neda. Kanil medaş var.